بسم الله الرحمن الرحيم آمين. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عرفيا لعلكم تعزدون وَإِنَّهُ في أم الفتال لدينا لعلي حكيم أفنطب عنكم الذكرسة أن أن كنتم قوما مسلسين. وكم أرسلنا بالنبيين في الأولين وما يأتيهم من النبي إلا كانوا به يسهدئون فأذلكنا بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ظلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض من ذو وجعل لكم فيها شغل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشرنا به بل تسهمي ساق فلالك والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأمعال ما ترسبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نحمد ربكم إذا استويتم عليهم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين رأمال مثلا ظل وجهه ملك والدوى وهو جوين أومن ينشأ في الحرية وهو في الخصان غير مجين ملكك الذين هم عباد الرحمن الهكى فشهدوا خلقهم ستذكب شهادهم ويحتدون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم جبانك من علم تنهم إلا يخرسون أم آجيناهم كذابا من قبله فهم جنهي مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه قبلك في قرية من نذير إلا قال وإنا على آبائهم مقفزون قال أولو جئتكم بأهزا مما وجدتم عليه منهم فانظروا كيف كان عاطبة المكذبين وإذ قال إبراهيم الأزيم وقومه إنني براء مما فطرا فإنه سيهدين واجعلا كلمة باقية في عكبي لعلهم يرجعون بل هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم مفين ولما جاءهم الحق قالوا وإنا بني جافرون نجل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم رَحْمَةَ يقسمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستخل بأضا سخريا ورحمة ربك عليها يوهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستشعون وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متاع الحياة في الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يحص عنك الرحمن وَمَنْ يَحْزَ عَنْ لِكْرِ الرَّحْمَانِ نُخَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٍ وَإِنَّهُمْ لَيَخُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَخْتَبُونَ أَنَّهُمْ مهسدون. أتى عَنْ جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بخد المشيقين فدئت القرن ولن فعقبوا اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتلكون أفأنت تسمع الصم أو تهجر عمي ومن كان في ضلال مبين وانما لوح من نجت منهم من فضلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهتين يحبذون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال إن عزور رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عنك إننا لمهدو. ألم ما كشفنا عنهم العذاب إذا هل يمكتون فِي فرعون في قومه قال يا قوم أليس الملك مصر أفلا تذكرون أَمْ أَنَا خير من هذا الذي هو مهين ولا يشاهد يبين ولولا قلقها لي فاستخف قومه فأضاعوا إنهم كانوا قوما فاسدين فلما أسفون وقمنا منهم فأورطناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يفدون وقالوا أآلتنا خير أم ما ضربوا لك إلا جدنا بل هم قوم ختمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني تَنِيمَكُمْ اسْتَيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَذَابٌ مُّرٌّ وَأَمَّا جَاءَ أَنذَرُ بَنِي آدَمَ قَالَ قُلْتُ سُقُمْتُ الْعِصْمَةَ لَكُمْ الذي الذين تغذرون فيه فانتقوا الله اللَّهَ هُوَ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا فاغذل فالأحزاب من بينهم فويل للذين ولموا من عذاب يوم أليم أن ينظرون كل الساعة أن تأتيهم وَتَنَادَوْا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ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 اذغوا لجنة أنتم وأزواجكم تصبرون إضاف عليهم نفحاق من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وفيها ما تشتهيه الأنفة وتلغ الأخيل وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي قولتها هذا ما يكون تعمدون لكم فيها فاجعات كثيرة منها تأكلون. أين ربك قال إنكم ماتتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبَيْهُونَ أَمْ يَخْتَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لديهم يَسْتُبُونَ قل إن كان للرحمن ولد أَوَّلُ أول العابد سبحان رب السماوات رَبِّ رب العرش عما عم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 ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا من من الله فإنما يكون وقل لي يا رب إنما أقول لا لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون